وما يستوي البحران هذا عذب فرعة سائض شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَفُ الْكَثِيرِ مَاوَاخِرَ لِتَفَتَغُو مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى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 117. ويشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى 110. وإن تدعو مطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا